ا ع ل ى ا ل خ ط أ ماهوب منك ولا فيك وخطاي مهما كان لا تستغله اجعل علي وابشر بمن هو يراضيك وحبل انعقدته في نواياك حله واسلوب ص ا ع ب ص ا ع لا عاد يغريك ولا عاد اشوفك تفرح بشوف ز ل ة صحيح أ ن ا مخطي ولكن تهجيك ك ن ه يكتبيها ق و ل ن من الله